والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بِالْحَسَنَةِ السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باب سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ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 افلم يياس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدن الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قانعه او تحل قريبا من دارهم او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله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 أَفَمَنْ هو قَا إِمُنْ علىىُلِّ نَفْسِم بِمَا كَسَبَت وَجَعللُوا للِلَّهِ شُرَركَ أَقُنْ سَّهُم أَمْ تُ نَبِّئُونَهُ بِمَا لا يَعلمُ فيِي الأرْرضِئأَ بِظاهِرٍ مِنقَوول.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 قُلْإِما أمِرْتُ أننْ عبدَ اللهَّه وَلَا أشْرِكَ بهِهِ إلَيْهِ أَدْع وَإلَيْهِ مَ آاب وَكذَلِكَ أَزَلناهُ حُكمَ ن رَبِيياَا وَلاِن التَّبعْتَ أَهوأَهُم بعدم جاءك منِنَعلْمِ م لكك منِنَ اللهَّ م لك منِن اللهَّهِ موَل من وَل وَ ق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية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 ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بنسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قَوْمَكَ من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله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 فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ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 وَماَا لن أَلَّ ننتَوكررَ عَى اللهَّهِ وَقد هَدَ نَا سُبُناَا وَلَ نَصبًِا على مَا آذَييتمونَا وَوعلَ اللهَّ فليتوكل المتوكلون